وعندهم قاصرات الطرف عين كأنه النبيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتسألون قال قائل منهم إني كان لي قريب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 أَإِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا وَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَغَرَ نَغْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَاغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنو له بنيانا فألقوه في الجحيم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 ومن زريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوهم الغالبين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 وَإِنَّ إِلْيَاسَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ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 وَإِنَّ لُوطًا مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْدِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أفلا تعقلون وإن يونس من المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين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 وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أَسْطَفَ ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كنتم صادقين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 ما انتم عليه بفاتنين الا من هو صال الجحيم وما منا الا له مقام معلوم واننا نحن الصافون واننا نحن المسبحون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 والحمد لله رب العالمين